فَإِنَّ خَلْقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى ثم نخرجكم قفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم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 ان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير لطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ولاخنة ذلك هو الخسران المبين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 منوع من الصالحات جنة تجري من تحتها الأنار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لي ينصره الله في الدنيا ولا آخرة فليمدد فليمدد بسبب من هل يقطع؟ هل يوضّر؟ هل يذهب؟ نكيده ما يغيض. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريده. إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أَرَادُوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري, تجري من تحتها لنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب وهدوا إلى الطيب من القول وَاهْدُهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ عَلَى الْعَاكِفِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ عَلَى الْحَافِ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 وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كل ضامر ياتين مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ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 وأحلت لكم لنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من لوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّبُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ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 ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل قوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله ماس بعضهم ببعض لهدمت صوامع, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 قرية نهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبير معطرة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوائل يسمعون بها، فإنها لا تعمل بالصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ويستعجلونك بالعذاب، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون وكأي من قرية نمليت لها وهي ظالمة ثم وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير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 لَهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ الذين هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً نُوَيَاتِيَهُمْ عَذَابٌ يوم عقيم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 وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل ما جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر ودعوا إلى ربك إنك لعلاه ذم مستقيم وإن جادلوك فقول الله أعلم بما الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ويتعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا